ارد دنيا ارد دنيا ارد دنيا, دنيا, دنيا لمن هي في يدي يا يدي ارد دنيا لمن هي في يدي عذابا كلما كثرات لدائي تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه أرى الدنيا لمن هي في يدي عذاب كل ما كثرت لدي تهين المكرمين لها بصوره وتكرم كل من هانك عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج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 وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه ألا وأراك تبذل الدنيا وتسرع باستلامي وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذن طلابي الدنيا لمن هي في يدي عذابا كل ما كثرت لدي تهين المكرمين لها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 أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذابي قرى الدنيا لمن هي في يدي عذابا كلما كثرت لدي تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت علي إذا استغنيت عن شيء فتاه وخذ ما أنت محتاج إليه أرى الدنيا أرى الدنيا لمن هي في يديك